الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إ ي ا ك ن ع م د وي إ ا ك ن س ت ع ي ن ه لنا ا ل شرط المستقيم شرط الذين أ ن ع م ت عليهم ر ي ي المحضوب عليهم ولطف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 ان كنتم مؤمنين ف إ ن لم تفعلوا ف أ ذ ن و ا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس أ م و ا ل ك م لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره ف ن ظ ر ة إ ل ى ميسره و أ ن تصدقوا خير لكم إ ن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا ايها الذين آ م ن و ا اذا تداياتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا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 ذلكم اقصى طعن الله و أ ق و م ل ل ش ه ا د ة و أ د ن ا أ ل ا ترتابوا و ادنا الا ترتابوا إ ل ا أ ن تكون ت ج ا ر ة ح ا ض ر ة تديرونها بينكم فليس عليكم فليس عليكم ج ن ا ح أ ا ل ا تكتبوها و أ ش ه د و ا اذا تبايعتم ولا ي ن ظ ر ولا وإن تفعلوا شركه الهدى ت و ا شركه م ا ل ل د ع و ل ه بكل ش ي ء ر ربحيه ذ ن ت م على سفر و ل م ت ج د و ا ك ا ت ب ا ف ر ج ت م ق و ض ا ف إ ن أ م ن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أ م ا ن ت ه وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آ ت م قلبه والله بما تعملون عليم إ ِ ل َّ ا ه ِ ما َ في ِ السماوات َََِّ وما ََ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ وان َ تبدوا ُُ ما في ِ أ َ ن ف ُ س ِ ك ُ م َْ و ْ تغفوه ُ يحاسبكم ُُِْ به ِِ الله َّ فيغفر ََُِْ لمن َِ يشاء ََ ويعذب ََُُِّ من َ يشاء ََ والله ََُّ على َ كل ُِّ شيء ٍَْ قدير ٌَِ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 واغفر لنا و س و ع ه النابلسي أنت م و ا ف للعلوم الاسلاميه ك ف ر ي ن ب م ا ل ه ل ر ح ن ا ل ر ح م اسماء ل ل ه الله إ ه إ ا و الحسنى ي ا ل ق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 ا ل ل ه لا ي غ ف ى عليه شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء هو الذي يصوركم في ا ل أ ر ح ا م كيف ي س ا ء لا إ ل ه إ ل ا هو العزيز الحكيم هو الذي أ ن ز ل عليك الكتاب منه ايات محكمات إنهم ا ل كتابي و خ ر م ت ش ا ب ه ا ت ف أ م ا ا ل ذ ي ن في قلوبهم ز ي ه و م ف ي ت ب ع و ن ما تشابه منه ب ت ي غ ا الفتنه و ب ت ي غ ا ت ا و ي ل ه وما يعلم تاويله إ ل ا الله وراسي ا ل و ن في العلم يقولون آ م ن ا ب ي عند ربنا و موسوعه ا إلا يذكر ل الألباب ربنا د إذ النابلسي وهب ن ل ت ا ل و ه ا ربنا ب إنك ت م ع ا ل ن ا س ل ي و م ل ا م ي ب فيه إن الله ل الحسنى ي خ ف ا ل م ا ل ذ ي ن كفروا لا تغني عنهم أ م و ا ل ه م ولا أ و ل ا د ه م من الله س ي ئ ا و أ و ل ئ ك هم وقود النار كذاب آ ل فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا ف أ خ ذ ه م الله بذنوبهم والله شديد العقاب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 وما اختلف الذين اوتوا الكتاب إ ل ا من بعد ما جاءهم العلم بقيا بينهم ومن يكفر ب آ ي ا ت الله فان الله سريع الحساب فان حاجوك فقل اسلمت وجني لله ومن اتبعهم وقل للذين اوتوا الكتاب والامه أ س ل م م ت ف إ ن أ س ل م و ا فقد ا ح ت د و ان و إ ت و اصبحت عليك مسلمه و ن ف ل ه ونفسه ونفسه بآيات ونفسه و ن النبيين بغير حق و ي ق ت ف و ن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 ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك ب أ ن ه م قالوا ل ا تمسنا النار إ ل ا أ ي ا م ا معدودات وقرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إ ذ ا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك م م ا تشاء وتعز م ا تشاء وتذل م ا تشاء بيدك الخير إ ن ك على كل شيء قدير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 ذلك فليس من الله في شيء إلا أن قل ل ن ف س ان وإلى الله المصير تغفو ا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير يوم ت ش ر ك ل نفس م ا ع م ل ت من خ ي ر محضرا وما ع م من ل ت س و ء تود لو أن ب ي ن ه ا و ب ي ن ر ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل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 ف ل موسوعه ا ت ا ل ن ا والله أعلم ب ل س ا للعلوم أ سميتها الاسلاميه ي ن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 ولكن يجب ان يكون هناك ا ش ا ص ي ك ن يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون ن ك ا ش ي م ك يكون ن ا ك ا ش ا ص ي م ن ان ي ك ه ا ل ا ش ا ص ي ك ن ان ي و هناك اشخاص م ك ن ي و ه ن ا اشخاص ل ي ا ل ل ه يبشرك ب ي ح ي ا مصدقا ب ك ل م ة من الله وسيده وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أ ن ا يكون لي غلام وقلب لغني الكبر و ا م ر أ ت ي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب ج ع ل ي آية ق ا ل آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام ألا ل ا ن ا س ث ل ا ث ة أ ي ا م إ ل ا ر م ز الاسلاميه و ب ب ح ا واذ قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلت لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديه أيهم مريم وما كنت لديهم إذ إذ قالت موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ر م ا س م ا ي الله و ا ل م ق ر ح ي ن ى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 و م ط ه ر ر ك ك من الذين ف و ا و ج ع ل ا ل ذ ي ن ا ب ع و ا كفرق ل ذ ي ن كفروا إ للعلوم ى يوم ا ق ي إلي ا م ثم م ة ر ه م بينكم فيما كنتم فأحقوا فيه ت ت خ ف ن ف أ الاسلاميه ا ذ ي ن ك ف ر و فأعذبهم عذابا د ن ي والآخرة و ا شركه ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا الصالحات ف ي و ف ه م أ ج و ر ه والله م لا ي ح ب ا ا ل ل ظ م ي ن ن ذلك ل ه عليك من الآيات ل من ا و ذ ك ر ا ل ح ك ي م إن م ل عيسى و ن اجتماعي ل ل ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتلين فمن ح د ج ك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا تعالو نذر ابناءك موسوعه ا ل ق ص ن ا ب ل س إ للعلوم ا ل ا س ل ه و ا ل ع ز ي ز الحكيم فإن فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا اهل الكتاب تعالوا إ ل ى كلمه سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا, الله الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أ ق ب ا ب ا من دون الله فإن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 ف ل م ت ح د و ن فيما ليس لكم به علم والله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون ما كان إ ب ر ا ه ي م يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان ح ن ي ث ا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم الا الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آ م ن و ا والله ولي المؤمنين وادق طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون يا أ ه ل الكتاب لم تكفرون ب آ ي ا ت الله و أ ن ت م تشهدون ن تلبسون بالباطن وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا الكتاب الحق الحق وقال الطائفة من أهل الكتاب أهل أهل لم من آ واكفروا اخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إ ل ا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاسب من ي د الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أ ه ل الكتاب من ت أ م ن ه بقع طاهره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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أ ا ق ر ر ت م واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين ف ر ك ه الهدى ى ب ذلك ل ر ك ه م ا ا ل ف دعويه ن غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي وكرها وإليه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 الله م الظالمين و ل جزاؤهم أ و ع ل ي ه م ل ع ن ة ا ل ل ه والملائكة و ا ا ل ن س أ ج م ع ي ن خ ا ل د ي فيها ن ل ا يغفف ع ن ه م ا ل أ ع ا و ل ا م ي ه الذين تابوا موسوعه النابلسي م للعلوم ا ز د ا ا كفرا و ل ا ت ق ب ل ت ت و ب ه م و أ ي ه موسوعه النابلسي أ للعلوم ك ه م ذ ا ب أ ي م الاسلاميه م م من ص ر ي تنالوا البر حتى البر تن موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ل ي ه